فان كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين ان المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تَعْمَلُونَ إِنَّكَ ذَالِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ وَإِلَوِيَ يَوْمَ إِذِ الْمُكْذِبِينَ قَلِيلًا إِنَّكُم مُجْرِمُونَ وَإِلَوِيَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُرْكَعٌ لَا يُرْكَعُ وَإِلْوَيْ يَوْمَ إِذِ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ